فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يَأْتِيهِمْ أنباء ما كانوا به يستهزئون أَلَمْ يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها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 من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أَتَاكُمْ عذاب الله أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أغير الله تدعون إِن كنتم صادقين بل تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 كتب ربكم على نفسي الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وَأَصْلَحَ فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سبيل المجرمين قل إِنِّي نهيت أن أَعْبُدَ الذين تدعون من دون الله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 ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويؤسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق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 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لَهُ إسحاق وَيَعْقُوبَ كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا وياحى وعيسى وإلías كلهم من الصالحين وإسماعيل ولياسا ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين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 بينهم الكتاب والحكمة والنبوة، فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا أُلَاءَ إِفَقْدَوْكَ الْنَّابِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ أُلَاءَ إِكَالَذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ قَتَرِينَ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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُ النَّبِيَّانِ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِدْجَاجٌ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 ومنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضطرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِ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 وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيُنذِرُوا فِيهَا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 وَاجْعَلُوا لِاللَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَاءِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ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 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 ام كنتم شهداء ا اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجل فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو, فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنه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 وَبِهِ كُم وَهُدًى ورحمة فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجَزِي الَّذِينَ يَصْرِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصْرِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء سيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هدى ربي إلى صراط مستقيم ندين القيم من لة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين